يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُمْ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, وهو السميع البصير لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَقَامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ, عليم إنه بكل شيء عليم 111. سرع مِنَ من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم دين ولا تتفرقوا فيه ان اثيم الدين ولا تتفرقوا فيه قبر على, على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرطوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب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 فَارْكَنِ كَمَا أُمِرْتَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمنت بِمَا الله مِن كِتَاب وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَاب وَأُمِرْتُ لأَعْذِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لأَعْذِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الله رب لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا الله يجمع بيننا وإليه المصير, وإليه المصير